قلوب يومئذ واجفة نبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كره خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل ساك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى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 فحشر فنادا فقال أنا ربكم لعلا فأقذه الله نكال الآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى آه أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماء.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 فأما من طلا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المغوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المغوى يسألونك عن الساعة أيان مغساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها